وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا تَرْدُّ فَضْلَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا بِهِ مَن يَشَاءُ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم, وهو الغفور الرحيم قل يا أيها قد جاءكم الحق من ربكم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه فَمَن ضَلَّ فَإِنَّ الْآيَةَ كَذِٰلِكَ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَن آَنَ وكيل وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى وَهُوَ غَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَهُوَ قَيِّمُ الْحَاكِمِينَ غَيْرَ لَامِرَ أَمْرًا إِلَّا من لد حكيم خبير كتاب أحكمت آياته ثم تصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله لكم منه نذير وبشير إنني لكم منه نذير وبشير وأن تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم وأن تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أدل مسمى اِكُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ يُمَتِّعُهُمْ بَطَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُكْفِي كُلُّ ذِي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يتنون الا حِينَ يَسْتُرُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَمَٰنِئ يَسْتُرُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات القدور إنه عليم بذات